أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا مَا كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقه الله خزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل متر لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون